وَجْعَلْنَا عَلَى قُنُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقَرَى وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ يؤمنون يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يقول يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَهُمْ عنه وينأون عَنْهُ وَيَنْ وَإِن يُهْلِكُونَ إلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقِفُوا عَلَى النَّعَامِ وَلَوْ تَرَى إِذْ وقفوا عَلَى النار وَلَوْ تَرَى إِذْ وقفوا عَلَى النار فقالوا يا, ليتنا فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين ولو ترى إذ نقف على النار فَقَالُوا يَا لِئَالَّا نُرْدُ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَلْبَدَى لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلَ وَلَوْرُدُو لَعَادُوا لِمَا نهوا عنه وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ وقالوا إني إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ رقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب, قال فذوقوا العذاب فَاتَّقُوا قِنَاذَا ذَا بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِنَاقَا حتى اذا جاءتهم الساعة فقته قالوا, قالوا, قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما خلقنا فيها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ما يزرون ومالحياة الدنيا إلا نعم وله، ومالحياة الدنيا إلا نعم وله، وللدار الآخرة خير للندين تقول، وللدار الآخرة قد نعلم إنه لا الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك، ولكن الظالمين بأيات الله يجهلون. قدمت لكم هذه التلاوة من شبكة ملامح الإسلامية. زوروا مقعنا على دبلي, دبلي, دبلي دوت ملامح.